يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغسل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الاخوه الكرام مازلنا بفضل الله ومنه وكرمها علينا مع كتاب ربنا جل في علاه مع أحسن الهدي وأصدق الكلام مع الكلام المعجز مع هذه المعجزه البهرة التي قد منحها الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم تشريفا لهذه الأمة وأيضا ما فيه من الشرف والعز والتمكين إن تمسك به المرء إن الله جل في علاه أنزل هذا الكتاب فيه عزنا وفيه شرفنا وفيه تمكيننا نسأل الله جل في علاه أن يلعن ممن يتدبر هذه الآيات فتعلم واحفظ الحروف ويعمل بالحدود ويعطي لكتاب ربنا جل في علاه حقه آناء الليل وآناء, وآناء النهار مع سورة البقرة وهي أعظم سورة أو من أعظم سور القرآن وهي من أطول سور القرآن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ونسأل الله للفعل أن يثبت لنا هذه الدروس ما حيينا وأن يلهمنا وياكم الإخلاص أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا ونسأل الله جل العلا ان يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذا وأن يلهمنا وياهم الإخلاص في نصرة الدين والعمل على نشر سنة سيد المرسلين اللهم آمين تهينا من ربع الأول والآن نحن في الربع الثالث الذي يستهل الكتاب بقول الله جلّة فعلاء إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه وانتعينا إلى قول الله جلّة في المحاورة والمناظره التي كانت بين الملائكة وبين ربهم جل في علاه قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله جل وعلا يقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أرجو من الإخوة يعني, يعني أن تحرس على كتاب ربها في فعلاء فلو لم يكن إلا كتاب الله في فعلاء لكفانى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فكانوا عند نبينا صلى الله عليه وسلم وكان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته وحدثت الجلبة فكان نبي عليه وسلم يقول ائتني بكتاب اكتب لكم فلما حدثت الجلبة قال عمر بن الخطاب فينا كتاب ربنا يكفينا يعني فينا كتاب الله في فعلاء يكفينا وبعد ذلك انسلم يعني اخرجهم من عنده ما كان ينبغي لاحد أن يتكلم في حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود العز والتمكين والشرف في كتاب ربنا جل وعلا نقبل عليه بالقراءة وبالتلاوه وبالحفظ وبالفهم وبالتدبر نعم اتفضل شيخ بالله من الشيطان الرجيم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 أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن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 وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الله خير. عندما جرت المحاورة المناظرة بين الله جل وعلا وبين الملائكة وإذ قال ربك للملائكه إني جائل في الأرض خليفة فولدوا أنهم أحق بالخلافة من هذا الذي يقول الله جل وعلا عنه وهو آدم في أنفسهم أنهم أحق بالخلافة وأنهم أفضل من بني البشر أنا ما زلت أكرر السنة أولى بالعمل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل في سفره فوجدهم تفرقوا تحت ظل الشجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين يعني متفرقين ما لي أراكم إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان فكانوا إذا يعني فرش أحدهم الملاء عليهم لوسعتهم جميعا وهذه التماس السنه ومصارعة في العمل بأمر النبي قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان فالمفروض أننا من طلبة العلم الذين إذا سمعوا سنة سارعوا إلى العمل به ما بأراكم أزين إن تفرغكم هذا من عمل الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يسوي سهوف فيقول استوى استوى ولا تختلف فتختلف قلوبكم التفرق في الظاهر يدل على التفرق فين في الباطن أو هو يؤدي إلى التفرق في الباطل. الغرض المقصود هذه المحاورة كان الملائك يرون أنهم أفضل من بني البشر أو من آدم الذي خلقه الله تعالى واستخلفهم في الأرض فبين الله لهم جل عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك على أنهم على التنزيه وعلى التسبيح وعلى التقديس لله جل في يقدسون الله جل في علاء ينزهون الله جل في علاء كل نقص وكل عيب وأنهم أيضا يطهرون أنفسهم بالصلاة تطهورا وأيضاً ارتقاءا لتسبيح الله جل في علاه وتنزيه الله جل في علاه واستخلصنا من هذه الآل العظيمة في قول الله جل في علاه إن قرأ ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمامة أو أن تنصيب ولي الأمر هذه من الواجبات ومن الأركان لا بد من ولي أمر وإن يعني كانت الدنيا بأسرها أو الأمة بأسرها من غير ولي أمر فإن الفساد ساستشري بين الناس لذلك قالوا يوم واحد ولي الأمر يقام فيه حد من حدود الله جلال فعلا أفضل من كذا وكذا من السنين يمطرون فيها لأن ولي الأمر كما قلنا يعني فيها من تقليل الفساد وتقليل الشر في الأرض وبينا كيف تنصيب ولي الأمر وأيضا الصفات والسمات التي يتصب بها ولي الأمر هذا ما تكلمنا فيه الأسبوع الماضي قال الله جل في علاه إني أعلم ما لا تعلم ختم ذلك بالعلم والله جل في علاه علمه قد أحاط بكل شيء كما قال الله جل في علاه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم سبحانه جل في علاه فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ والله جل وعلا يعلم سر وأخف، يعلم قاينة الأعين وما تخفي صدور، لذلك عائشة رضي الله عنها ورضاه لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم او يعلم الله ما نخفي في صدورنا، فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم لها أن الله جل وعلا يعلم, يعلم كل شيء دقيقة، يعلم كل شيء دقيقة هو جليله وصغيره وكبيره سبحانه جل في لا في ولا لا توار عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر، يعلم قاينة الأعين. وما تخفي الصدود. قال إني أعلم ما لا تعلم فبين عجزهم وعدم علمهم ثم بين أنه سبحانه دل في الذي أحاط بكل شيء علما وهو الحكيم الخبير يضع الشيء في موضعه، وكل هذا نابع عن حكمة الله دل في علاء. ثم قال الله دل في وعلم آدم أسماء كلها هذه اولا استشراقه أو قل هذه أول يعني إطلاله على تفضيل آدم على الملائك بأنه فضل عليه بأنه كان أعلم منهم لذلك اظهر الله جل فضله وعلى الملائكه بهذا تدل به العلماء على أن صالح البشر أفضل من الملعيف كما سيأتي وعلم آدم الأسماء كلها المفسرون يبحثون كيف علمه ذلك أوزع في قلبي ألهمه ذلك نفث في روعه الروح الأمين الغرض المقصود أن الله علمه وهذا هو المقصود والبحث في ذلك لا يعني يعني نفعه بالنسبة لنا إن غاب عنا فنؤمن به لكننا نعتقد أن الله علم آدم الأسماء التي كان جاهلا علم آدم الأسماء قال ابن عباس الأسماء ورد عن بعض المفسرين الأسماء أسماء الأجناس سماء أرض بح نهر فقط وبعض العلماء يقولون هو قول ابن عباس والراجح عن ابن عباس عن مجاهد وعن غيره قالوا علمه كل شيء أسماء كل شيء من الإنس والحيوان والدواب والسماء والأرض والقمر والشمس والنجم علمه كل شيء حتى الصغير الكبير حتى التصدير رجل ورجي علمهم كل شيء فعرضوا جميعا وسماهم آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء وفيها تلالة أيضا واضحة على أن الله جلاله وعلا إذا اصطفى عبدا علمه وهذه فيها تلالة أيضا على أن العبد القريب من الله جلاله في من أنيز ما يميزه عن الخلق أن الله جلاله رفعه عنهم بالعلم ولذلك قال الله ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما سنبين بينا أن هذه الآية أصل أصيل عند العلماء الذين يقولون بشرف طلب العلم وعلم آدم الأسماء كلها وكما قلنا علم الله آدم دلاله على أن آدم له الفضل وله المكانة العظيمة عند الله لذلك استفاه للعلم استفاه بالعلم والعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه الذين قالوا بأنه علمه حتى التصدير رجل ورجي لاستدلوا على ذلك من السياق لأن الله قال كلها هذا تحقيق في العموم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة عرضهم على الملائكة الظهر أنه عرض الأسماء على الملائكة والصحيح غير ذلك والصحيح أنه عرض إيش؟ الأشياء المسميات عرض المسميات عرض الدابة والإنسان والشمس والقمر حتى تسأل الملائكة فيجيبون عن ذلك ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء هذا طبعا أعصالة هذا سؤال فيه التفكيت والتقريع والتأديب أيضا للملائكة لأنهم كما قلنا وجدوا في أنفسهم أنهم أرفع وأفضل من الخليفة وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لم أن يتأدب بهذا الأدم وكما قلنا كانت سنة كونية كل من في نفسه أنه أفضل من أحد يعني تجد أن الله يهذبه تهذيبا عظيما وتأديبا عظيما جما بأنه لا يجد في نفسه ذلك ويرجع الأمر ويرده لله وأن كل طالب علم كما قال بعض العلماء من السلف قال على كل عالم أن يأخذ يحسو التراب على رأسه تواضعا وخضعانا لله جل في علاه على نعائمه وما بكم من نعمه فمن الله وقد قال الله في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولذلك موسى عليه السلام لما سئل من أعلم اهل الأرض قال أنا فعاتبه الله جل في علاه انه لم يرد العلم له فادبه الله جل عظيما فوق ما هو عليه من أدب صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى السلام قال بين له ان عبدا من عباده في ارض كذا على علم لم تعلمه أن حتى ضرب له هذه دلاله واضحه جدا على فضل موسى الراقي أنه يعني لم تكبد المشقة ولم يترفع حتى يذهب يتعلم من هو ادنى منه وبعض العلماء يرجحون بانه ولي وليس بنبي وهو يتعلم النبي الذي هو, هو من اولي العزم من الرسل ذهب يتعلم من موسى, من موسى يتعلم منه عليه السلام الغرض المقصود هذا تاديب وتهذيب من الله للملائكة الكرام البررة فقال الله جل فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين العلماء قالوا إن كنتم صادقين هذه ترجع ان كنتم صادقين بأن آدم لا يستحق أن يكون خليفا وهو يستحق في حقيقة الأمر أن يكون خليفة لأنه قد علم ما لم تعلم وبعضهم قال ان كنتم صادقين إن كنتم صادقين أنكم تعلمون ما هو من فضلكم يعرف بأنكم على العلم يعني الذي يميز فضلكم أو الذي يظهر فضلكم أنكم على العلم فإن كنتم على فضل عظيم ترون أنفسكم أنكم على فضل عظيم أظهروا لنا ذلك باظهار ما عندكم من العلم وبعضهم يقول لا إن كنتم صادقين يعني إن كنتم صادقين بأنكم أحق من آدم بالخلاف إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلاف هذه فيها تلالة وضح جدا أيضا على أن الأحق بالتقدم والتصدر العلم العلم وهذه كما قلنا دائما أنا ونادي بأن يختلط الحابل بالنابل لا تقدم الداعي على العالم بحلم الأحوال ولو كان الداعي فصيحا بلغة بليغا خطيبا ماهرا يستميل قلوب الناس بالخطبة الواحدة الألاف بهذه الخضلة لا تقدمها العالم هذا ظلم بين ولا يصح بل العلماء يقولون أكثر العلماء في العصور والدهور عنده أي كل عالم كان عنده أي ما كان يستطيع أنه يفسح عما يعرفه لا يعرف عما في نفسه يعني ما يستطيع أنه يكون بليغا ولا فصيحا يؤثر في اسماء الناس لكن عندما يتكلم بالمساء العلميه تراه يغوص يتوغل حتى يأتيك بالتخصيرات والتقاعدات الصحيحة التي بها يخرج الفروح الغرض المقصود بأن الله جل فعلان بينا أن المميزة بين آدم وبين الملائكة هو العلم فإن كنتم صادقين أنكم أحق بالتقدم أحق بالخلافة أنبيوني اظهروا ذلك بما عندكم من العلم كما قلنا فيها دلاله على تقديم العالم على غيره عند الملمات قالوا سبحانك أولا تقريرا سبحانك تقريرا نحن على عجز تام قالوا سبحانك تقريرا على عجزه وعدم علمه سبحانك تنزيها لك وتقديسا وأيضاً إقراراً بحكمة الله جل في علاه نرجوع للحكمة على أن الله جل على حكيم وهم يقرون بذلك لكن كأنهم لما وجدوا في أبسم أنهم أفضل من آدم تناسوا ذلك أو جهلوا ذلك فقالوا يعني نحن أحق بالخلاف منه والله جل وعلا حكيم لا يضع شيء إلا في موضعه فهو الأحق منه لذلك قالوا سبحانك سبحانك تقريرا على أولا سبحانك تنزيها عن كل نقص وعي سبحانك تقريرا على أننا على عجز وعدم علم سبحانك تقريرا على حكمتك فإنك تضع الشيء في موضوع سبحانك إن آدم يقدم عليه هذا تقرير وإقرار من الملائكة لله يدل في أوله بأنهم بعدما بين الله الأعوام هذا انصاف هذا الذي نطلبه من العلماء العالم عندما يرد الذي يعلم منه ويقول قد أخطى أخطأ ضيئا، فإنه عندما يرد من العالم العلم، الإنصاف أن يقول نعم أرجع الآن هذا ولا أعلم لابد أن أرجع إليه، وهذا الذي كان يحدث من كثير من علمائنا أولا يعرف له الفضل فضلهم ولا يتكلم أحد منهم بوجود العلم الذي هو أتقن منهم في العلوم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك أقررنا بجهلنا وعجزنا وعدم علمنا وأنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قرروا هذه المسألة تقديرا عظيما قالوا إنك أنت العليم الحكيم وهذا كما قال علماؤنا إذا وجدت اسم من أسماء الله جل في علاه فهو يضل على كمال لله جل في علاه وإذا اقترم بالاسم الآخر يكون كمالا فوقه كما ولذلك انظر الى اعظم ما ترد العليم يقترب باسمين عظيمين العليم الخبير والعليم الحكيم العليم الخبير العليم لانه سبحانه وتعالى في علاء قد احاط بكل شيء علما يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ويقول العليم الخبير هنا فيها الخبير فيها دقة علم فوق العلم المراحل ايضا يعني سر أخفى وكلما أخفى وما يمكن أن يتوقع الإنسان ولا يتوقع الإنسان أني علمنا الله جل في علاه فإن الله يعلم فإن الله يرى بما نملة السوداء على صخر الصماء في الليلة الضما ويرى مقصود فيها سبحانه جل في علاه الورد المقصود ترى اسم من أسماء الله جل في هو من الأسماء الحسنة فيه الكمال وإذا انضم إليه اسم آخر فيكون كمالا فوق الكمال ودائما تجد العليم يكون معه الحكيم ويكون معه الخبير وهنا العليم ينضم إليه الاسم الحكيم لتعلم أن الله جل في علاه إذا قضى أمرا فاعلم أن هذا الأمر كان عن علم وكان عن حكم وإن غابت عنك الحكم لذلك كثير من الأحكام أو قليل من الأحكام اختبر الله وعباده فيها بأنه لم يظهر لهم الحكم لتمحيص العبودية غاية الذل مع غاية التسليم لله جل في علاه وغاية المحبه لكن هناك حكم عظيمه يعلمها الله جل في علاه فإن الله حكيم لذلك لما بين الله جل في أنه أضل قوما واهدى آخرين فإن هذا كان عن حكمة الله جل في أولاد. قال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيمة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين لهم عذابا أليما فانظر كيف صدر الباب إن الله كان عليما حكيمة يدخل من يشاء في رحمته كأن الطاهرا يقول ولما أدخل هؤلاء في رحمته وأخرج هؤلاء من رحمته قلنا لأن هذا كان عن علم وحكمة وأطى الله الله على علم الله يعلم الأرض الصالحة للإنبات والأرض الغير صالحة لذلك فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الطلالة حكمة وعدا من الله جل في علاه لذلك نقول هذا كمان فوق كمان قال الله جل وعلا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إن إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهذا كما قلنا أيضا فيه ما فيه من قمة التوحيد والإقرار بربوبية الرب الجليل سبحانه جل في علاه نسب النعمة لبريها سبحانه جل في علاه لا تريد أحدا يقف كما يقف يعني من الملعكة يقف كما يقف الناس ويقول أنا أنا بذكاء بفرض ذكائي البحث الشديد الذي أبحث فيه في العلمية أو لأنه كان متقنا في علم ما لا كل منهم يرد الفضل لصاحب الفضل لله سبحانه وجل في أولاد لذلك ترى أن الله جل في أولاد كفر أو وسم من قد نسب النعمة لغير باريها لأنه قد أشرك مع الله جل في أولاد قال من قال مطرن بنوع كذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب ومن قال مترنا بإذن الله وأضاف النعم لله جل فيه في, في ذلك الذي أتى بالتوحيد لذلك قالوا إلا ما علمتنا نسبوا النعمة لله جل فيه قمة التوحيد لله جل فيه لا أمروا ولا عجب فاتخلقهم الله جل فيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قالوا سبحانك تنزيها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من هذه الآيات نستخلص منها أولا فضل العلم علم آدم فقد فضله الله جل وعلا على الملائكة بالعلم وقد بين الله جل وعلا عجز الملائكة بالجهل وعدم العلم وقال نبيون صادقين أنكم أفضل من آدم فأظهروا فضلكم بالعلم إذا لا يمكن أن تقول هناك أفضل من طالب العلم لذلك نحن ندين الله للفعلاء عندما تكلمنا عن الكفاءة في مسألة النكاح قلنا أن الألم مثلاتها قالوا هناك ضوابط عرفية والعادة محكمة بأن من الكفاءات مسألة المكانات الاجتماعية مسألة الأوضاع مثلا أو تقول النسب الحسب والنسب هذه من المسائل التي لابد أن تعتبر في مسألة النكاح وقلنا ما قاله مالك هو الأعظم قال إن مدار الفضل على الدين ومدار الدين على العلم فيكون طالب العلم كفء لاي امراه كانت أي امرأة أي كانت، فمدار الدين هو الذي يميز المرء، ومدار العلم يجعله كف لأي امرأة، فطالب العلم كف لأمرأة لا يرد بحلم الأحوال، وامرأة خاسرة الرد الطالب العلم لفقر أو لعدم يعني وسامة في النظر، فهذه الخاسرة بحق، وقد أحاط بها الخسران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذ بذات الدين، وقال إن جاءكم من تضون دينه وخلقه فزوجوه وأعظم الناس ديانة هم العلماء وأفضل الناس مكانة عند رب الناس. العلماء وطلبة العلم كذلك وهذا الذي نراه الآن فلذا أنا, يعني أنا يمكن أكون متشددا في هذا أن أرى أن المرأة التي يأتيها طالب العلم وقد علمت خلقه الحسن وعلمت أنه من طلبة العلم فردته فإنها آثمة والخسران قد أحاط بها طالب العلم لؤلؤة لا يمكن أن تستعيد عنه بحال من الأحوال نادرة من نوادر الزمان في هذا الزمان الذي نعيش فيه ممطلبة العلم فلذلك نرى بأن الله جل قد فضل آدم على الملائكة بالعلم وقد بينا الله جل في علا فضل العلم في كتابه في أعظم آيات ترى فيها فضل العلم عندما أشهد الله جل في علا العلماء على أشرح مشهود على الإنظام على قضية الكون قال الله جل في علا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسر وقال الله جل في علاء يرسى الله الذين امن منكم والذين اوتوا العلم درجات والله الذي علما امر نبيه ان يستزيد من شيء من السماء تزيد من العلم وقل رب زدني علما لذلك كان ابو مسعود رضي الله عنه وارضاه يقيم الليل ويقول رب زدني علما زدني علما رب زدني علما علم والنبي صلى الله عليه وسلم الخيرية كل الخيرية المتحققه في طالب العلم قال النبي صلى الله من يرد الله به خيرا يفقه ان هذه الخيريه تكون ناقصه تكون مم... يعني منتهيه غير موجوده من يعني اطبق عليه الجهد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كفى فخرا بطلبة العلم أن الله جل جل في ألاقى نصبهم وكلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر دين الله جل في ألاقى في نصرة سنة, سنة سيد المرسلين نذر الله مراء سمع مقالاتي فوعاها فأدها كما سمعه ربحام الفقه لمن هو أبقى منه ربحام من الفقه إلى ليس بفطيه لكن لكل خير قال السلام صلى الله عليه نضر النضاره نضر في الوجه نضر الله امراه سمع مقالتي فوعاها فاتاها كما سمعت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء هم ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا فمن اخذه اخذ بحظ واثق لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قد زهد الامه في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا الدنيا الدنيه التي سرعان ما تنتهي وان الله جل وعلا ما خلقها الا ابتلاء واختبارا حتى يمحص فيها الذهب الخالص من هذا الغبش والتشويش الذي في الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه وعالما ومتعلما انظر إلى كلام ً سنحة ومحصل النظر فيه قال الدنيا ملعونة دنيا ملعونها العموم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه وعالما ومتعلما